بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرطا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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نهرك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين أجعل الله في قرار مكين إلى قدهم معلوم فقد أقنف نعمل قادرون وإنه يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفتاححياة أو أموات؟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 ويلي يومئذ المكذبين إن المتقين في ظلال يوم وعيون وفواكها مما يشتهون كنوا وشربوا هنيئا مما كنتم تعملون إن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 فبأي حديث بعده يؤمن